بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والسلام عليكم وصعبه وسلم سلما كثيرا اللهم لا سهنة إلا ما جعلته سهنة وأنت تجعله الأشيئة سهنة اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رب شح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ورفعنا بعلومه في الدارين آمين ويجب الاستنجا نعم قلنا أن الاستنجا يطلق على الاستنجا ويطلق على الاستطابة ويطلق على الاستجمار ويكون بالحجر والماء أو بالماء فقط أو بالحجر فقط وشرعا هو في اللغة طلب قطع الأذى من النجو آه آه تقول نجوت الشجرة وأنجيت وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى منه او عنه وقيل من النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض كأنه يستتر عن الناس خلف تلك النجوة ويلحق الاستنجاب من البول والغائط الرطوبات النجسة الخارجة من الفرج وقلنا أنه يدور عليه الأحكام وقد يكون واجباً وقد يكون منذوباً وقد يكون مبينة وقد, وقد يكون محرم وقد يكون خلافاً أولى كما إذا استنجى بماء زمزم وتكلمنا عليه بالأمس وتكلمنا عن أحكام الخمسة بالأمس قال بماء أو حجر لا شك أنه يجب الاستنجى بماء أو حجر إذا كان الخارج نطبا أما إذا كان ريح فهذا لا يجب ولا ولا ولا يندب بل يكره بل قال بعضهم انه بدعة ويأثم صاحبه وعلق الامام النوي على الاسم انه اذا اعتقد وجوبه قال نعم هي بدعة لكنه لا يأثم الا اذا اعتقد وجوبه و خالف من فقهاء الشافعيه في يجوب الاستنجاء امام المزني قال المزني يقول لا يجب الاستنجاء وذلك قياسا على عدم وجوب ازاله الأثر الباقي في المحل في المحل بالدبر والقبر كان الاستنجاء لا او الاستنجاء بالحجاره او الاستجمار لا يزيل عين الاثر وانما يبقى الاثر دليله هذا أنه لا يكون واجبا وقد رد عليه فقهاء الشافعية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنزه من البول بالحديث الذي مر معنا بالأمس المهم أن الطهارة قمنا واجبة وخالف في ذلك الإمام النومي الإمام المزني المزني يقول أن الاستجاء لا يجب ياسن على وجوب ذات الاثر الباقي في الدبر والقبل بعد الاستجمار ورد عليه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تلزه من البول وقلنا الحجر يعني جز كل قال طاهر كما سأتي معنا ولا يجب الاستنجاع على الفور وهل هو طهارة مستقلة او هو كسائر النجاسات المعتمد قالوا انه طهارة مستقلة على الاصح اي فلا قيس النجاسة النجاسة بدين الاكتفاه فيه بالحجر وقيل إنه إنه منها يعني النجاسة النجاسة وهذا هو الذي عليه متأخر فقهاء الشافعية ويقولون أنه لا يجب الاستنجاة الفور بل يجوز تأخيره حتى الوضوء بالأصح بشرط أن يمس شيئا ناقظا كأن يتوضع قبل أن يستنجي مثلا يصح لكنه بعد ذلك لا يسحن أن يصلي إلا إذا زال النجاسة وكيف يزينها يضع على يده ساتر لا حتى لا يمس القبل والدمر ثم يزين للنجاسة هي كإزالة النجاسة من أي موضع من البدم وإن كان الأفضل تقديمه على الوضوء ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لخروج من الخلاف فإن بعض العلماء اشترط تقديم الاستنجاء بل بعض العلماء اوجب الاستنجاء وانه لا يجوز الوضوب غير استنجاء وقلنا لكم ان قال المؤلف بماء او حجر اذا اراد ان يستنجي بالماء والحجر بحية هلا وان اراد ان يقتصر على احدهما فالماء افضل وان اراد ان يستنجي بالحجر فقط فهذا لا مانع يجوز لكن بشروط وهل تستنجي المرأة بالحجر في فالصواب أنه يجوز لها أن تستجمر أيضا بالحجر وقال بعضهم قال أن البكري أن تستجمر أما الثيب فليس لها أن تستجمر نعم لأنهم قالوا أن المخرج البل يخرج منه ثم ينزل إلى مجلس للتقرفة يلوث المكان هناك فرابدة بالغسل بالماء وعليه فإنه قالوا لا يكفي الاستجمار بالحجر بالنسبة للثيب وهذا عندي خطأ فإن لها الاستجمار وليس هناك دليل يخرجها من وليس هناك دليل خاص يخرجها من عموم الأدلة فيجوز لها الاستجمار والاستجمار وهي كالرجل فإذا أراد الإنسان أن يقتصر قلنا على أحدهما فالماء أفضل وإذا أراد أن يجمع بينهما فيقدم الأحجار ثم الماء وإذا أراد أن يستجمع بالحجار فهو جائز لا كبشرط الشرط الأول أن يكون هذا الحجر قالع يعني لا يستجمر بزجاج أو بشيء أملس لا يقنع النجاسة الثاني أن يكون طاهر أما إذا استجاب نجاسة فإنه يكون ضرور ما هو الثالث أن يكون أن يكون بثلاث مسحات فما فوق أن يكون بثلاث مساحات فما فوق الرابع أن يكون غير محترم فلا يفزأ العظم وكل مطعوم والخامس أن ينقي المحل أما إذا لم ينقي يجب أن بعد ذلك ثم يسمى الإيتار السادس أن لا يجف الخارج أما إذا جف الخارج فإنه يتطلقين الماء أيضا ألا أن يكون طاهرا قالعا جافا أن يكون بثلاث أحجار أو ثلاث مسحات ليس شرطا ثلاث أحجار قد تكون الحجرة لها ثلاث أماكن الا ينتقل الى مكان اخر الا يطرا عليه اجنبي فاذا اطرا عليه اجنبي طاهر او نجس فانه يؤثر الا ينتشر على القديم الجديد فاذا انتشر فوق الصفحهين او اوذ الحشف عند الجديد فانه لا يجزع الحجر ويجزع على القديم وهو الراجح نعم هو أن لا يطرأ أجنبي عليه كما أنه تراب نجس أو آخر أيضا لا يطرأ عليه فإذا طرأ عليه أجنبي فإنه يؤثر ويتعين الماء ثم قال وَمَعُهُمَا أَفْضَلَ لأن عائشة رضي الله عنها دوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ويقدم الحجر ليذهب عين النجاسة ثم بعد ذلك الماء ليزيد الأثر وفي معنى الحجر قلنا كل جامد طاهر قال غير محترم كما ذكرنا وبينا ذلك ولا داعي للإعادة وجلد دبغ دون غيره جلد لأنه كالخرق وليس بمعكل عادة ولا يقصد بالأكل لكن يستثنى جلد المصحف فإنه لا يجوز لإستنجابه وهذا ذكره الغزاء رحمه الله ودون غيره لأن فيه دسومة كما قالوا تمنع التنشيف ومعدود من المطعومات أيضا ولهذا قالوا يؤكل مع الرؤوس الأكارع قال في الأظهر هذا الأظهر هو نصه في وقال في البويت يجوز بهما وقال في حرمنا لا وشرط الحجر أن لا يجف النجس فإذا جف فإنه يتعين الماء وإن كان القفان والقاضي القفان الشاشي رضي الله رحمه الله والقاضي القاضي إذا أطلق في المنظر فالمقصود به القاضي حسين وإذا قيل القاضيان القاضيان الماوردي والروياني وإذا قيل الشيخان الشيخان المتأخران هما الرافع والنووي وإذا قالوا الشيوخ ينضم إليهم السكي تقي الدين رباء الإمام إمام الحربي نحمه الله قال وشرط الحجر أن لا يجف النجس وقلت لكم أن القفال والقاضي قالوا بأنه ينقلعه كفاء وهذا أيضا اختاره الريالي قالوا أن لا ينتقل النجس عن موضع الذي أصابه عند الخروج أيضا ولا يطر عليه أجنبي أي نجس أجنبي كما لو استنجى بشيء نجس قال فلو ندر أو انتشر فوق العادة المراد بالعادة غالب الناس وقيل عادة نفسه ولم يجاب صبحته إن كان غائطا وحشفته إن كان بولا جاء الحجر في الأظهر أما النادر فلأن الحاجة تدعو إليه غائبا وأما المنتشر قالوا لأن المهاجرين رضي الله عنهم لما أتوا إلى المدينة هنا أكلوا التمر كما قال الإمام الشافعي ولم يكن ذلك من عادتهم فرقت بذلك بطونهم وكان يخرج البراز مائعا رطبا ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء وذلك علوم مشهور وأما القول الثاني الذي يقابل الأظهر لا يجوز إلا الماء للندور فيهما وفي المسألة طريقان آخران الطريقة الأولى القطع بالأول والطريقة الثانية القطع بالثاني وإن كان ابن الرفعة رحمه الله قال إن كان الانتشار منقطعا وجب غسب القطعة وانبصل عن حلقة الدور على الأظهر وتستثنى هذه الصورة طيب قال ويجب ثلاث مساحات لحديثنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل بين احجار أحجار فإذا ألقى بواحدة وجب الثانية والثالث التزاما بظاهر الحديث وإن كان بعض الفقهاء, الفقهاء كابل المندر قال اشترط اشترط ثلاث أحجار اشترط اشتراط قال لا يجد إلا ثلاث أحجار وهذه ظاهرية محظة كما قال البقاء بعده طيب لأن هناك وجه إذا حصل إنقاذ بدون ثلاث قالوا كفاء الآن يتخرج معنا المعتمد أنه ثلاث مساحات إذا طهر المحل وإن لم يطهر فإنه يجب الرابعة والخامسة وإن طهر بواحدة ومثلتين وجب الثانية والثالثة ويقابله أنه إذا حصل الإنقاب دون الثلاث كفاء ويقابله وجهه أيضا لابن المنذر أنه استرد ثلاث أحجار على أي حال وهذا أيضا فطأ بعض العلماء يرى أن الاستنجاء فهم من كلام ابن المسيب رحمه الله أن الحجر لا يجزئ للنساء وأن الماء لا يجزئ للرجال لأن سائلاً سأله أن يكون بالاستجوار بالحجار قال انما الماء للنساء والعلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أين وصلت مائة لأين وصلت لأين قطعت أنا أجب الصورة قدامي واضح قلنا أن ابن سيرين رحمه الله تعالى سأله أو لا سيرين أبن سيرين ابن ابن المسيب كأنه ذو سأله أحدهم هل يجوز الاستجمار بالحجار فقال انما الماء للنساء فبعضهم أخذ أن النساء لا يجوز لها الاستجمار وأن الرجل لا يجوز الاستنجاب بالماء وهكذا وهذا خطأ وإنما قال العلماء إنما أراد أن يعنف السائل حين رأى منه أنه يتعنت ثم قلنا بعد ذلك ويسنى الإيتار ما ادري اين, ما أين قبلها ايش ان ذكرت قبلها ما ادي واجه طيب خلاص وقال وكل حجر لكل محله هذه تحتاج الى تصوير هذه تحتاج ان شاء الله الى تصوير ذكرني بعد ذلك اذا استطعنا ان نلقي درس بعد الدرس أو... قال وكل حجرا لكل محله هذه قمة تحتاجها إلى تسويب لكن لا داعي قد تفهمونها من خلال الشرع لأن يضع الحجر في مكان مثلا من, من الأمام أو من الخلف ثم يديرها حول الدبر ويعيدها إلى حيث بدأ ثم يأتي بالثانية ويأتي من حيث انتهى من الأولى ويعيدها عكس ما كان يأتي بها من الأولى وهكذا ثم بعد ذلك الثالثة يأتي بها إلى النسخ هذه هي طريقة وهي طريقة أبي ابن أبي هريرة وعليه جمهور الفقهاء وهو الذي ذكرها الآن الإمام النووي في المنهاج قال وطيل يوزعنا يوزعنا لجانبيه والوسط يعني واحدة بالجهة اليمين واحدة بالجهة اليسار وواحدة بي في, في المسربة أو في الوسط ويسن أن يكون ذلك بيساره لهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين ولا يجد الاستنجاء باليمين لأنه يستريح فيه والاستنجاء قد ولا استنجاء لدود وبعد لا في الأظهر هذا ينضب الاستنجاء له ولا يجد هذا ينضب لأنه خارج ولا استنجا لدود وبعر بلا نوت أما إذا كان نوصا إلا هو قد نرى أنه يجب قال في الأظهار والثاني أنه يجب لأنه لا يخرج من رطومة ولكن قد عن عننا نعم طيب قال و يعني طريقة الاستنجاء ينبغي أن يتفطر الإنسان لها فنخشى من الإنسان أن بدل أن يزيل النجاسة يكثل من النجاسة ففي هذه الحالة ينبغي أن يتفطن وإنما يكون بعد إزالتها بالماء من بعيد خصوصا الآن لأنها بواسطة الماسورة فإنه يزيل الماء يزيل الأذى من بعيد ومبعد ذلك يستعمل إصنعه فقط المسطى بقدر ما استطاع ولا يلوث المكان ثم قال الإمام رحمه الله باب الوضوء والوضوء, والوضوء والوضوء الوضوء بالفتح اسم لما يعد ويهيئ للوضوء فيه كالماء الذي في الإدريق أو في الجرة أو في الإله لا لما يسح منه الوضوء كما في البحر والنهر مثلا والوضوء بالضبع هو الفعل وهو لغة غسل بعض الأعضاء أي اي بعض ان كان سواء كان بنية او لا واما شرعه فهو هنا استعمال الماء في الاعضاء المخصوصة مبتدئا مفتدحا ذلك بالنية ومنتهيا بغسل الاقدام وهو كما قلنا لغتان اسمها لغسل بعض الاعضاء وهو مؤخذ من الوضاء وهي الحصل والجمال واما في والاسم الغسل الاضاء مخصوصه بنيه مخصوصه على وجه مخصوص قال شروطه سته الفرض والواجب كما قلت لكم او كما درستموه في الاصول عند الشافعيه بلعله واحد الفرض ممتاز حتى با يكون الان النص لا واضح الكتابه ولا علم في الصفحه وتكون واضحة كذا بخط واضحة أكبر لأن نظري صار ضعيبا قال فروضه ستة والفرض والواجب هو بمعنى والمراجبين هنا الرقم لأن المعروف عندنا أن الفرض والواجب بمعنى واحد وهي الفرض جرادفة أما في الحج فإنه قد يخرج تلف الواجب عن الفرض فإن الواجب لا ينجبر هناك بدم الواجب في الحج ما ينجدر بدم واما الفرض فلا بد منه ولا يسح الحج الا به اما في باقي الامور فان الفرض والواجب بمعنى واحد خلافا للأحراف فانهم يفرقون بين الفرض والواجب ويقول ما ثبت بالقرآن فهو فرض وما ثبت بـ بـ بالسنة فانه يكون واجب وليس فرق وهو أقل من الفرد في نعم. قالوا الأيضا أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زاد الله سبحانه وتعالى رفعة وشرفة وكرامة وعروة واستدلنا جماعة من أهل الأن بحديث مسلم يعني تريدون علي غرة المحجرين من أثار الوضوء ولعل الله سبحانه وتعالى أعلم أن المقصود بالنسبة للخصائص أن الغرة والتحجيل لأنه قد ذكر أن هذا كان وضوء ووضوء الأنبياء من قبل ولذلك قال بعضهم ليس الوضوء المختصة وإنما انتهتصت به هذه الأمة هي الغرة والتحجيل وإن كان نبدو على أن هذا الحديث ضعيف الذي يقول هذا وضوء ووضوء الأنبياء قالوا أن هذا حديث ضعيف والثاني أنه مصح اعتبر أن يكون الأنبياء اختصت من وضوء دون أممهم إلا هذه الأمة نعم اذا كان فروضه سته الفروض كلها والمواضيع على واحد عند الشافعيه لما بدا يتكلم على النيه بدا يتكلم على المية. تفضل ايوه علق بدمس قال ما هي كتاب الحد ما يمكن انا تكلمت على ال أن شروط الحجر تكلمت على هذا أن لا يجف أن لا ينفكر وأن يقرأ أزماني وأن لا يجرأ من تجرفه طنعادا وأن لا يقرأ السبحة وحسم الجاسي الحجر في الأظهار أنا تكلمت على هذا كله أيها كلا سمعت طيْ <تصفيق> <تصفيق> إذا نعود ونعود ونتقلم ونقول آه. نعود إلى وفي الأظهر وشرط الحجر أن لا يجف النجس وقد قلنا هما أنه هذا المعتمد وأفتر قاضي حسين والكفار أنه يكفي قلعه حتى وإن جاء واختاره الإمام الروياني وهنا تكلمت وقلت لكم إذا قلنا القاضي فالمقصد به القاضي حسين المذهب وإذا قلنا القاضي أن به الماوردي والروياني وإذا قلنا الشيوخ فالمقصد بها الإمام الرافق والنواسك واذا قام شيخان المقصود فيه الرافعه لمي هذا بالنسبه للمتاخرين اما المتقدمون فان يشيروا غير هؤلاء نعم قال ورا ينتقل اي المجلس عن موضع الذي اصابه عند الخروج فان انتقل الى موضع اخر تاين الماء لان الرخصه انما لعموم البل وهناك تفصص في محلها وعليها وعليها لا يقاس ما كان على خلاف القياس فعلي, فعلى مثلها أيضا لا يقاس وأن لا يطرأ أجنبي فإذا طرأ أجنبي فإنه يتعين الماء قال فلو ندر وانتشر فوق العادة والمراد عادت غالب الناس وقيل عادت نفس هذا النبي يستمجي ولم يجاوز صفحته إن كان غائطا وحشفته إن كان قولا جاز الحجر في الأظهر والقول الثاني لا يجوز إلا المال المدور فيهما فهو لا يجوز أما النادر فلأن الحاجة تدعو إليه غالبا وأما المنتشر فلأن قال الإمام الشافعي أن المهاجرين حين وصلوا إلى المدينة قدموا المدينة أكروا التمر ولم يكن ذلك من عادتهم فرقت لذلك بطونهم ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء وقلنا أن في المسألة في طريقان آخران وهي الطريقة الأولى أو قطع بالأول والثاني القطع بالثاني قال ثلاث مساحات ويجب ثلاث مساحات هذا شرحناها أيضا يجب ثلاث مساحات حتى قلنا أن الإمام بن المنبر جمد على الظاهر وقال الواجر ثلاث مساحات وهناك وجه آخر الله إذا حصل الإنقاذ بما دون الثلاث كفى وهذه ضعيفان قال الواجر ثلاث مساحات فإن لم يكفي وجه ومع ذلك ثالثة ورابعة وهكذا لكن سيأتي معنا أن هناك وجه إذا بقي يعني وجه ذكره صاحب الحاوي أنه إذا بقي ما لا يزود بالحجر ويزود بصغار غزف قال لا يجد إزالته لأن الواجه بالإزالة بالأحجار ولا مكلفه الشرع بأكثر مما أتى والثاني أنه لاجب يجب ورجحه أيضا الإمام الروياني بأنه مؤمن بثلاث أحجار وقد استنجى بها فإن لم ينطي وجب الإنكار طيب التالي إذن لا يجب وصلنا الإيتار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر إذا استجمر أحدكم فليستجمر وثرة نعم من استجمر فليتب من فعله فقد أحسن ومن لا فواحر هذا ذكر أيضا في أبي داود وقيل إن الإنتار واجب هذا وجه ضعيف بل شاد وكل حجر بكل محل شرحناه هذه قمة طريقة ابن أبي هريرة وهي أن يأتي بالحجر من جهة يضعها ثم يدير الحجر إلى الجهة الأخرى ثم يأتي بالحجر الثاني ويضعها حيث انتهى الحجر الأولى ويديرها عكس ما أتى بالأولى ثم يأتي بعد ذلك بالثالث إلى الوسط والوجه الثاني وزعم لجانبيه والوسط واحده باليمين واحده باليسار وواحده في المسرب ويسمى بيساره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى الانسان باليمين و و والاستنجاء دود وقال بلا نوس في الاظهر لان المقصود من الاستنجاء ازاله النجاسه ولا نجاسه هنا <تصفيق> وان الهلق في الاظهر والثاني انه وجب لأنه لا يقوم الرطوبة ولا تكت طفاء وقد مرنا عاكم في بداية الاستمجاء ذكرنا أنه الاستمجاء قد يكون مندوبا وهم يقولون مندوب للمني والدود والحجر وغيره ويكون مقروها إذا كان الاستنجاء للريح حتى قال الشيخ نصر المقدسي أنه بضع ويأثم صاحبه فإذا من نوي نعم بضع لكن لا يأثم إلا إذا اعتقد الوجود قال باب الوضوء والوضوء أصله من الوضاء وهو الحسن النظافة وأشهر اللغات هو بضم الواو اسم الامتاع وهو المراد هنا وأما إذا ورد بالفتح فإنه يكون إسما للنا واللغة الثالثة أنه بالفتح فيهما وهذا ضعيف واللغة الثالثة أفضل فيهما وهذا أضعف الجميع وهو في الاستلاح غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بأماكن مخصوصة طيب وفروضه ستة وقد قلت لكم أن الواجب بمعنى واحد عند الشاغري قال أحدها المية مية رفع الحدث قابلوه أيوة فروضه ستة أحدها نية رفع حدثين أو استباحة مختقر إلى طهر لا مأس خلاص خلاص واضح حلال لا نجاح تمام واضح حلال طيب قلنا ان الوضوء او ان الوضوء شرط لصحة الصلاة ولذلك يبدأ به فيأت هنا ويقول فروض الوضوء اول فرضه ستة اول فرض مية رفع الحدث ايوه فقوله ان مية رفع الحدث هذا لقوله تعالى وَمَا أُمْرُوا إِلَّا الله اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ والوضوء عباده وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والنيات بتشديد النيات وقالوا بتقنيه ذلك قصد بالقلب وقال غيره قال الإيمان الماور دي كما في الحاوي بعد السيدان في قوله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله طرف أمر بالإخلاص في العبادة والإخلاص عمله قال وهو قصد الشيء مقترنا بأول فعله فإن قصده وتراخى عنه فإنه يسمى عزما ولا يسمى ولا يسمى نية وذكر الفقهاء أن النية سرعة في تمييز من العبادة كالجلوس في المسجد فإن هذا يجلس للتبرد والآخر يرجس للاعتكار ومحلها القلب إلى أن قد شرعت لكم وقلت لكم أن بالنسبة للنية فإن فيها مباحث سبعة تقريبا حقيقة حكم محل وزمان كيفية سبع سؤالات أتت في مية تأتي لمن فاز بها ولاوسا حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرطا ومقصودا حسن فحقيقتها هي تعريفها قصد الشيء مقتريا بأول فعله وخرج بهذا العزم فهو قصد الشيء وهنا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصيام كيف تكلم وأما حكمها فإن حكمها غالبا وقد تنجب كما في غسل الميت كما سيأتي معنا وأما محلها فمحلها القلب وأما التنفذ فإن الشافعية يقول والتنفذ بها سنة والحناف يقول التنفذ بها سنة والحنابل كذلك إلا أن المالكيير يقولون أن التنفذ بدعا لأنها منترد وأن الشافعية والحنابل والحناف يقولون أنه الآن لم يدخل في الصلاة وإنما شرعة التلفظ بها لتذكير القلب وهو ساهل غافل فلا بد من شيء نذكره فقط وليس في الصلاة فإنه إذا نوى بلسانه تنفظ ولم ينوي بقلبه لا يسح صلاته لم يدخل في الصلاة وإن نوى بقلبه ولم يتنفظ بلسانه صحت صلاته ودخل في الصلاة فالمقصود هو العزء بالنية بالقلب وإنما قالوا ينسى ويستحب وقلت لكم أن هذا المأخذ أخذ من قول الإمام الشافع رضي الله عنه وهو يتكلم على ما يرد على بعض العلماء الذين يقولون أنه يجوز الدخول في الصلاة بغير تكبير فإن الفقهاء يشتريطون أن يقول الإنسان الله أكبر تكبيرة الإحرام شرق للدخول في من ثم قال الجمهور لا بد أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ وقال الأحناف أنه يجوز الدخول في الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى كسبحان الله أو لا إله إلا الله أو لكم لفظ معظم يجوز الدخول فيه من ثم قال بعضهم غير الأحناف أنه يجوز الدخول في الصلاة ولو لم يتنفق فقال شيخ المسائل وهو يتكلم في باب الزكاه في باب تفريق الزكاه ولا يشترط التلفظ في تفريق الزكاه تفريق يجب النيه ولا يشترط التلفظ خلاف الصلاه فلا بد من التلفظ وهو في باب الزكاه يقول هذا الكلام يقول واذا واذا نو فانها تكفي او تكفي النيه في تفريق الزكاه ولا يشترط التنفذ بخلاف الصلاه فتهم بعضهم أن الإمام الشافعي يقول بوجود التلفظ للصلاة فقال يجب التلفظ للصلاة وإما قال بهذا الإمام الزبيري من فقهاء لكن فقهاء الشافعية ردوا عليه وقالوا هذا فهم القاطع لأن الإمام الشافعي لا يقول بوجوده التلفظ للنية وإنما يقصد به الرد على من قال يجود الدخول بالصلاة بغير تلفظ فقال يجب التلفظ عليه بتكبيرة الإحرام ثم وقعوا في مطباً آخر فقالوا بل يستحب يصن التلفظ فحين يقول يصن هل هو حكم شرعي استدل به قالوا لا لا نقول حكم شرعي ولا يستحب وليس سنة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يقولون متوسعين في معنى السنة لأن السنة في اللغة بمعنى الطريقة فقالوا السنة يعني سنة الفقهاء ولذلك ينص الحلاف أيضا في كتبهم يقولون ولا تجب النية ولا يجب التلقب بل يستحب التلقب يستحب سنة وليست واجب وكذا رأيته أيضا في كتب الحلاف يقول أنه يتلفظ بقلبه بل في المغرق قال وإن تلفظ بها بلسانه فلا بأس وإن كان الحال المالكي يقول أنها جدعة والأولى تركها حتى لا نفض في معرفة ومثل إلى آخرين المقراصة أن محلها القلب ووقتها فالحقيقة الحكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن سبع سؤالات الأفكتينية تأتي بمن فاز بها ولا وسن حقيقة الحكم محل وزمن كيفية شرطا ومقصود حسن فحقيقتها انتهى حكمها انتهى محلها القلب زمنها اول العبادات زمنها اول عبادات خلافا للصوم والزكاة والاضحية فان النية فيها ليست مقترنة باول العبادة فيها وكما سيأتي معنا وكيفيتها ايوه وكيفيتها تختلف باختلاف العبادة فهذه صلاة وذلك غسل وهذا وضوء وغيرها وشروطها شروط النية ما هي شروط النية هذا سؤال قد ما هي شروط النية تقول للنية شروط الإسلام فلا تصح من الكافر فلا تصح النية من كافر إلا في غسل الكافر من حيث إذا كان الرجل المزوج بالنية فإنه يأمرها بالغسل ولا يصح منها النية فكيف كيف تأمرون الكافرة بأن تغتسل ولرفع الجنابة ولرفع الحيض أيضا طهر الحيض وال وال وال وال وال, وال, وال, وال, وال... بعد الميلادة الحيض والنفاص قالوا بعضهم يقول أنها النية للتمييز لا هذا على على, على طريقة الأحناف أنها تمييز بين العبادة لا بالنسبة عند الشافعية هي عبادة النية عند الشافعية والجنور عبادة مستقلة عبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين استدلوا على وجوب النية بالآية وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فقال النية عبادة إذن كيف تأمرون هذه الكافرة في أن ترفع العدد ولا يتفع إلا بالنية والنية لا تقبل منها لأنها كافرة وأنتم تسترطون الإسلام قال بعضهم أن الناوي هنا الزوج بالنسبة للكافرة فإن الناوي الزوج لأنه هو الذي يأمرها بأن تغتسر وهو من كمان الاستمتاع المطلوب من الزوجة والشط الثاني من شروط النية التمييز أو العقل والمميز هو الذي يأكل وحده ويستنجي وحده فلا تصح من سبيل غير مميز والمجنون إلا في بعض المسائل وضوء الصبي للطواف ينوع عنه وليه لأن الطواف رقم ولا يصح إلا في وضوء النية من فروض الوضوء وغصل الزوجة المجنونة من الحيث لتحل زوجها فينوع عنها الزوج وهي مطالبة بأن ولا يصح منها النية لأنها مجنونة فينوي عنها الزوء الشرط الثالث لشروط النية العلم بالمنوى أو بالمنوى هو يكون عنده وعنهم بكيفية هذه العبادة هل هي تيمم هل هي صلاة هل هي وضوء هل هي صيام العلم بالمنوى من شروط النية الشرط الرابع عدم الإتيام بلاهما فيها كأن ينوي الوضوء وارتد في أثناء الوضوء ففي هذه الحالة أتى بالمو... بالردة من المنافي الردة من المنافي لا بد أن يستصحبها معه لا بد أن يستصحب النية معه ذكرا لا ذكرا عدم تعليق قطعها بشيء كان إذا دخل الزيت فقط قطعته صلاة لا تصح الصلاة ابتداءا تعليق قطعها بشيء كان يمن الصلاة أنه سيقطعها إذا جاء فلا فلا تصح النية والصلاة وإن لم يقطعها ابتداءا لأن من شروط, النية الج... من شروط الصلاة الجزم فإذا جزم فإذا لم يجزم في الصلاة فإن الصلاة لا تصح منه وتحقق المقتضي أي تحقق الحدث من الوضوء فلا تصح التردد كما إذا أراد أن يتوضى الشاكا في الحدث فلما توضى فانا له بعد ذلك أنه معدف قالوا لا يصح هذا الوضوء لأنه توضى للشاك ولا يصح منه وهذا سيأتي معه إن شاء الله توضيع بشروط الوضوء السابع من نبحى نباحة النية المقصود حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن أما مقصوده فهي تميز العادة من العبادة كهذا يقتصر للتبرد والآخر يقتصر للبع الحدث وللجمعة ولآخر نعم طيب لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان او استباحة مفتقراً إلى طهر سأتبعنا أن هناك فروق بين النية بين التيمم إن شاء الله إذا جئنا إلى التيمم الفروق الموجودة بين الوضو والتيمم من هذا مستباح ودلتها نية وهنا يقول له استباحة مفتقرة وهذه الكيفية الثانية وهي أن ينوي استباعات الصلاة أو لمس المصحة أو الطواف أو غيرها مما لا يضاح إلا بالطهارة كسجد التلاوة أيضا وكسجود الشفر وغيره وقيل هذا إذا قالوا لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء فإذا نوى فقد نوى غاية القصد وقيل لا يصح لأن الاستباع توجد مع فقال عدد بذلك تيمم المستعاضة على هيئة الحال؟ هذا تفريق بين ما يكون رافعا للحداث وبين ما يكون مقيد له أو مبير سنة معنا إن شاء الله زيادة تفصيل في باب التيمم أو في باب الوضوء المستحارة وصاحب العزر أو أداء فرض الوضوء وهذه هي الكيفية الثالثة فيسح فيها الوضوء يأثر على الصلاة طيب قال ومن دام حدثه كمستحارة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيه لا. لم يعني هنا لما فرغ من حكم الوضوء ووضوء الرفاهية شرع في حكم وضوء الضرورة الأول سمى وضوء الرفاهية والثاني سمى وضوء الضرورة وهذا الذي نص عليه الشافع في الأم يقوم بقسمه إلى وضوء رفاهية وضرورة ووجه الاتفاء فيه هنا بنية الاستباحة هو ياسم على أن المستحاضة وصاحب الثلاث قياسة على التيمم وأما عدم الاجتماع بالربع فلأن حدثه لا يرتفع هو الآن يتوضى والحدث يخرج يخرج منه الفساع يخرج منه البول يخرج منه المليء يخرج منها الاستحاض دم للفر كيف يرتفع حدثه وإنما هذا يسمى استباحة فهو يتقيد الآن ولا يرتفع الحدث أي ومن نوى تفر دم. معانية المعتبرة جاز على الصحيح والثيء طبعا لا يجوز لأنه سترك في العبادة والله سبحانه وتعالى يقوله ما أمرون له ليعبدوا الله وهذا كمان قد بيّنت لكم أن, أن الخلاف بالنسبة للأجر بالنسبة للأجر والثواف أما في الصحة الوضوء فوضوءه صحيح بلا ثلاف فابن عبدالسلام يرى لا أجل يرى أنه لا أجل والإمام الغزالي رحمه الله يقول له من الأجل بقدر ما نواء وهذا هو المعتمد واعتمد الفقهاء قول الغزالي ولم يعتمدوا قول ابن عبد السلام طبعا لابد أن يكون مع الصلاة يعني أن يكون ذاكرا لها عند نية التبرد أن يكون ذاكرا لها عند نية التبرد أما إذا لم يكن ذاكا فإنه لا يكون متوضى حينئذ ومن نوى تمرد معانية معتبرة جاهزة على الصحيح أو ما يندب له كقراءة فلا في الأصح يعني هذا الرجل يريد أن يقرأ القرآن من حفظه يريد أن يقرأ من حفظه هذا لا يشترط له أن يتوضى لكن يندب له أن يتوضى فإذا توضأ لكسب النيه فقط من القراه قالوا هذا لا يرتفع حكمه ولا يصح ان يصلي بهذا ال الوضوء والثاني يصح لان مقصوده تحصيل المستحب وهو لا يحصل به رفع العذاب فكان نيته معتبره يهمنا يكون هذا الوجه ايضا الضعيف من الاجوه القويه لان الوضوء قوي وليس هو كالتيمم طيب قال ويجب قرنها بأول الوجه نعم يجب قرنها كما قد مرم على أن النية يجب قرنها بأول فعلا في العبادة وهو هما الآن سيتوضى ويجري الماء على على الوجه فلا بد أن يبدأ بغسل الوجه من أعلاها او من أسفلها أو من أي مكان جاء لا بد ان تكون النية معتبره موجوده حال غسل الوجه اما اذا غسل وجهه ولم ينوي الا بعد ان غسل الوجه فانه في هذه الحاله لا يكون لا, لا يكون قد غسل الوجه لا يكون قد توضى لا يدخل طيب ويجب قبل هذا وقيل يكفي سنه قبله يكفي سنه قبله يعني أنه إذا أراد أن يغسل يده أو كفيه فإنه مستحب له أيضا أن ينبغه لأنه حتى يجد أجر غسل اليد في هذه الحالة ولكن لا بد أن تستمر اللي إلى أن يغسل وجهه وهنا ينبغي أن ننبه إلى شيء وهو أن ما اختاره الإمام الغزالي من استراط النية أو من كونها رقب لأننا إذا قلنا أنها رقل لابد أن تكون عند غسل الوجه متحققة فإن غابت عند غسل الوجه فإنه لا يصح هذا الوضوء لكن الاختيار الإمام الغزالي ينبغي أن يكون هو الراجع وينبغي أن يكون هو القوي لأنه يقول ينبغي أن تكون شرطا وليس رقلا قال وقيل أكيد بسمة القرن لأنها جد من الوضوء ولأجل أن يجد أيضا الأجل في غسل اليدين والنبنضة والاستنشاق وإلى كريم وإن كان الفقهاء قالوا أنه لا يكفي أن بجنة قبله وله تفريقها على أعضائه في الأصح وله تفريقها بأن يلوي عند غسل الوجل رفع الحدث عنه وعند اليد الغسل رفع الحدث عنه وعند الوجل هكذا والثاني لا لا يجزئها قياسا على الصوم والصلاة وقيل إن لم ينتهي عن غيره يعني لم ينتهي هذه النية حين غسل اليد أو الرجل أو الرأس صح جزما إلى آخره ولو تفرقها على ضاية الأصح ويقابله أنه قلنا لا لأنه قياس على الصوم والثاني يعني الركم الثاني غسل وجهه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم فارسلوا وجوهكم ولذلك اختلف الفقهاء في موجب الغسل فاختلفهم في موجب الوضوء فقيل يجب الحجث وجوبا مرسعا وقيل يجب به وبالقيام للصلاة معا ونجحه الجماعة وقيل بالقيام للصلاة فحسب ويظل له ما رواه أصحاب السلام من حديث ابن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إنما أمر تبدو يقمت إلى الصلاة لك فيه واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى إذا كنتم وجوبا نية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتموا القيام إلى الصلاة فتوضأوا وإلى آخرية طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب الفرض الثاني الوجه سمي بذلك لأن به تقع المواجهة وحده طولا ما بين منابة شعر الرأس إلى منتهى اللحيين وحده طولا من منابة شعر الرأس إلى منتهى اللحيين وحده عرضا, من عرضا ما بين الأذنين وقد تكلمنا عن حكم غسل شعور الوجه وقلنا أن في الوجه الحاجبان والادارال والاردا الاهداف والعارضال والخدال والشارب والسدال والانفقه والمنفكال اللي هي حول الانفقه واللحيا والغمم ايوه و قال سعود وجه غمم وشارب وهدب عين ثم فوق ثم فوق ثم فوق الحاجب أنفقة مع السبال واللحى وعارضا بعد العذار أصلحا وشعروا الخدين ثم النفكتين وعشرونها كعدها بغير مين فحكم غصر شعور الوزي يجب غصرها كلها ظاهرها وباطنها ويستثنى من ذلك اللحية والعارضان إذا كان كذبين فيجب غصر ظاهرهما دون باطنهما ويسنوا بعد ذلك تخليلهما من أسفل باليدل وضابط النحلة الكثيفة أنك إذا رأىك الشخص لا من قريبا لا يرى البشرة وعند التخاطب وإذا رأى البشرة فإنها تكون خفيثة وضابط الظهر النحلة ما يعني الوجه وما سواه يعتبر الباطن وهو ما الصدر من الطبقة الشرفيات هل هذا واضح؟ إن شاء الله واضح قال وله والثاني غسل وجهه الثاني غسل وجهه وهما بين منابة شعر رأسه غالبا ومنتهى لحييه وهذا كما قلنا هو الحد طولا وهو المدى تسليح الجبهة لأنه ما أخذ وهي تحصل به وقوله غالبا لأن بعضهم قد يأتي به غمم وبعضهم به صراع فالغمم أن ينبث له شعر بالناصية تغطي جبهته طيب. والنحيان هما العظمان عليه عليهم الأسلام وما بين أذنيه هذا عرضه فالأذنان وما وثدهما غير داخلين فيه والأصح أن الصدغين ليس كما قال بعضهم والثاني منه اختاره قبر الصلاة والثالث ما استعلم الأذنان من الرأس ومن حضر من عنهما يعتبر نريد أن نكفنا لا أنا عندي أن نكفنا بالعمال سبحانك اللهم وبحمدك أشد أن لا إله إلا تستغلوك واتوب إليه.